ويعلمه الكتاب والحكمة والتورات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أن أخلق اني اخلق لكم لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه, فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمها والابرص واحيل الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لآية لكم ان con un